من العذاب, الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ லாதியூ ஒமன் ஔமு إِنَّ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 جَعَلَ النَّامُ مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا اصْبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ اللَّهَ بَكَهُ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَذِقُوا لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَابِلِيهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِيمَا سَاكِنُهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُسُقِي الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرْزُفًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُلُومُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ ويقولون ما هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم لَا نُقَامُ وَلَاهُمْ مِنْ ضَرَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ